بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا طَوَّابَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَتَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ اهْوَالًا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ دَائِمًا فِيهِ الْبَجْرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَنَاءُ مِنْذُ فَتَوَلَّى عنهم يَوْمَ يَدْعُو الثَّائِرُ إِلَى شَيْءٍ يَكُونُ فَشَعَّ عَلَى أَبْطَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ تَشِيبُ نَعْنَا إِلَى الْجَبَابِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ فَذَبَذَ قَوْمُهُ قَوْمٌ مُلِحٌّ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا هُوَ مَجْنُونٌ وَيُذِفُّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَفْوَاهَ فجَرْنَا الْأَرْضَ عَشْرًا فَلَقَطْنَا وَعَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفُورًا وَلَقَد يَأْتُونَ مَاءً آيَةً فَهَل مِن مُذَّكِّر فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْر فَهَل مِن مُذَّكِّر كَمْ لَبِثَ أَلَمْ نَعْلَمْ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا يَوْمَ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تُدْبِرُ عَنْهُمْ لَا تَكَادُ تُنْزِلُ لَهُمْ أَجَادَ نَقْمًا طَائِرٍ وَأَنَا قَدْ يَذْكُرُ الْقُرْآنَ للذكر فهل مِنَ الذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ كَلَّمَتْ سَمُودٌ بِجُنُودِ فَقالُوا أَبَشَرٌ مَّنْ وَحْدٍ مَّنْ يَتَّبِعُهُ يقول ان يذكر علن من دنا بنا بل هو كذاب اشد لا يعلمون بذن من كذاب اشد اننا ارسلنا ناقه قسمت لهم قرت والصبر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ لَنَا مَا تُسَمُّونَ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ نَّضَبًا فَبِأَيِّ قَاحِلِهِمْ فَتَعَاقَتْ عَاقِبُ فَكَأَنَّكَ كَانَ عَلَابًا وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صيحة صيبتا فكانت هاشم المصطور ولا قض ينزل القران ليكشف لنا مدته كل بس قوم جعلنا عليهم عاقبا الا الم قوم نجيناهم بصحر نعمه عن بنا كذلك نجدي من فكر ولقد ان ضوهم ضوشن فتما لَا قَادِرَ عَلَى أَنْ يُنْقِذَ مِنْ بَأْسِنَا أَحْمَلُهُمْ فَتَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ ضَاقَهُمْ مُقْرَهَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا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 اَكُنْ فَأَكُنْ كَائِنًا مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ نَكُونُ دَوَاءَكُمْ فِي اللِّسَانِ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَقِرٌ سَيُقْضَى الْجَمْعُ وَيُعْلُونَ الذُّكْرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَنذَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَصَوَابٍ يَوْمَ يُحْشَرُونَ فِيمَا عَلَى وُجُوهِهِمْ نُطْفَةٌ مُّسْتَقَرٌّ إِنَّ مَا إنا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّثِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ تَأْلُوهُ فِي جَبْرٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُصْطَفَرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ